السماء آية فولت أعناقهم لَهَا خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتهم آباء ما كانوا به يستهزئون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 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعطلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ 114. كنت من الصادقين 115. عصاه فإذا هي ثعبان مبين 116. ونزع يده فإذا هي بيضاء ناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 لكم اذا لمن المقروبين قال لهم موسى القوا ما انتم الملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون اننا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم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 117. وإننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين 118. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون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 126. وكنوز ومقام كريم 127. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 128. فأتبعوهم مشرقين 129. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن 117. قال كلا إن معي ربي سيهدين 118. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 119. وأزلفنا ثم الآخرين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 وَأَخْبَرْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَوَلِّ لَكَ فَاعْكِفْ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَفْعَوْنَ أَوْ يَضُرُّونَ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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين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 111. كذبت قوم نوح للمرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين 114. فاتقوا الله وأطيعون 115. وما أسألكم عليه من أجر إن إلا على رب العالمين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 إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتتركون فيما هون آمنين في جنات وريون وزروع ونخل طلعها ضي.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 114. فيأخذكم عذاب يوم عظيم 115. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 117. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 109. رب نجني وأهلي مما يعملون 110. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 113. عليهم مطرا فساء مطر فسأ مطر المدرّين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 116. فيقولوا هل نحن منظرون 117. أفبعذابنا يستعجلون 118. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم